فإذا أزل عليها الماء اهتزت وربت وأبتت من كل زوج بهيد ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير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 ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أَلِيمٍ وَإِذْ بوانا لابراهيم مكان البيت ان لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين والقائمين نَوَّرَكَ السُّجُودُ وَأَذِنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ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 فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطيف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 نحلها الى البيت العتيق ولكل امه جعلنا من سكن ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين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 مَكِّنَ في فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ عن عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِنْ يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مديا وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير فكاين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 والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أُمْنِيَتِهِ فينسخ الله ما يلقي الشيطان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 وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت لهم قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم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 وَإِن جَذَلُوا كَفَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تختلفون أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السماء وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ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 وبئس المصير يا أَيُّهَا الناس غرب مثل فاستمعوا له إِنَّ الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه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 فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير